تقرأ باسم ربك الذي خلق يعني استعين بر... استعين باسم ربك حين تقرا لان هو الذي خلق وهو قادر على ان يعيلك ويخلقك ويسددك يعني على كل شيء هو جدي خلقك خلق الانسان من علقه خلق الإنسان من علقه يعني من دم من قطعه دم ف... يعني تحفظ الله واستعين به في بداية قراءتك وقل بسم الله والله لا يعينك لان الذي خلقك خلق الانسان وخلقه من على ده على كل شيء قدير قادر يعينك انت قراه لا يحفظك انت تحفظ خلق الانسان من على اقرأ اقرا قرر الله على امره ياكد عليها ان يقرا اقرا وربك الاكرم اقرا يا محمد وربك هو الاكرم يعني هو واهب النعم وهذه يعطيه عطاء بغير حساب ويستق عب... نعمه على عباده و... ويمتهم بالجلائلة النعم وعظائما النعم ومن جملة كرمه إنه علم بالقلم قراء أوروبا الأكبر الذي علم بالقلم هي من كرم الله ومن جزير عطايا الإنسان ومن سوابق نعمها العظيمة اللي علم الإنسان بالقلم علم الحكمة تقرأ علم ما لم يعلم الله تعالى الإنسان ما لم يعلم هذا من خبر الله ان الله والأكرم لأن هذه هي من هذه الأعمال العظيمة علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم بيعلم الحين ما هو ذلك هذه أول ما نزل مهنيا علم الإنسان هذا أول آية من سورة علم الإنسان ما يعلم رجع الله كلا إن الإنسان لا يطغى قال الله طبيعه الانسان الطبيعة يعني يتجاوز الفلوت ويخرج من الحد ويتجاوزه الطبيعة للإنسان إن شاء الله الرأى استغنى يعني كما رأى الإنسان نفسه استغنى وعمدته هو قنعم واستقر عليه العض بيتقا ويتجاوزه يتجاوز الحق يخرج صار بعضه ما يروح يقوم يحارب الله ورسوله وعادي أولياء، بحارب الدين، بحارب القرآن، بحارب الأنبياء، سب الطغيان، حين أغناه الله من هذا، وأسبق عليها عمه، يعله، يعله أموال وأسهام وتقارير دون حارب الله وصله، وما بحارب تصل الأنبياء إلا دول المسرفين، أهل قناع الطغيان، أهل الأموال الطائلة، الله ما أرسلنا. جاءوا من نبيين اللي قالوا مترفوها ان المنعوسه به تعذرون اول من بيقلب للانبياء المترفون يعني اهل الغنى قالوا على ما اولهم من النعم واعطاهم من الخير والغنى ظلوا ان النبي الله يطيعه يقول صلى الله عليه وعلى شكر على ما اعطاه على ما أوله من او على ما اعطاه من الخير واختص بها المفضل من دون من من دون غيرهم تمام هذا ان طبيعه الانسان كذا النبي يطبع كما استغنى كما استغنى و كنار ما لها تسعدها ما يقربون طبعا والله غنا ما بيكون في وجهه الانبياء الا والناس بيجون تبع تبعهم تبع كباراتهم، والمترفين واهل الغناء والثرا واهل السيارات والباسات، يجون الناس تبع لهم، وش ما داموا دول يأكلون، وبدأ يبدأون تبعهم. كما إن الإنسان واقع الأرض استغنا، تبستغنا طع. إن إلى ربه رجع. قال الله برجع الناس إلى جمعهم. الطعاض ولا عندها جعل الله بيجالزم وبيحازدهم. رجع الله أرأيت الذي ينهى عبده إذا صلى قالوا إنها بزك أبو جهل جبه الناس بيصلوا وبينها وجعل إن الله أنقي رسوله قال ألم تنظر إلى ذلك الرجل الذي بينها حل... بينها عن بيصل يصلى ربهم عبد الله سبحانه لكن يقول بينها على الله ذلك بيصلي كان بعض المسلمين يصلوا عند الكعبة يطوفوا ويطوفوا ويطوفوا ويطوفوا ويطوفوا وابو جهر كان بيينها هذا يحليهم وابو جهر هو من قطار قراش ومن أشرف يعني الله يعجب رسوله من ذاهن ابو جهر الأول تنظر يا محمد إله هذا المسلم مع الإبادة ربهم ارايت إن كان على الهدى قال أفرق إن جاء الله فمصلي على الهدى وده ينهى على الهدى أليس كنت اتحمل من الوباء ومن الخزي ومن العقابة على عمر العظيم كان على الهدى ينهى المحتجين على الهدى رأيس إن كان على الهدى وعمر بالتقوى فمصلي هذا وجود الله بدينها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 حين كتذذ أبو جهل وتولى عن دعوتك وأعظم وكفر ألم يعلم بأن الله يرى؟ تلوش ما هو الدالي إن الله يراه ويرى عمله ومطلع على وش سوابكم وش عامل وش من عصيان الله وش قدم عليه من المعاصي كلا وجاء الله لينزع جدًا لينزع جد زجر الله لأن لم لأ لأن لم يعني لا إلّا ينتهي أقول من الله لا إلّا ينتهي لأن بالناس يعني قال إذا ما يعني ما بيجبره بقصته بيجبره يهلكوا عدده وفعلًا أعرف الله يوم يضع بس, عارف. بس عارف.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 الخطيئة أثناء هذا العذاب، فليدعونادي، قال ليعد عنادي، يفرعون فيه مننا، يدعى اهل نادي، يدعى يفرعون فيه نادي كثرة، هني يأخذها الله ذنبه، سندع الزبائنها، قال الله غنت عزبائها، يعذب فيها، كان لا لا ستطيعون وسجدوا بشر، قال الله الذي لا ت لا تطيع مجهل، وسجد لله بشر، على ربك عنفه، اتكبرت إلى الله بالسيئات وبلع بادها ورث كل غرفة شر، A ver,